بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقد كان لكم في رسول فَأَثْنَى لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي <تصفيق> وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَ عَذَابَ قَايُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ